بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض ألف وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها